Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar rasulullah Ashhadu anna Muhammadar rasulullah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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء تُلِلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siraqa al-mustaqim Siraqa al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi Amin Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalik alkitab la riba fi. Huda li almuttaqin. Aladzina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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar rahman ar rahim Wa ilahukum ilahu ilaha illa huwa ar rahman In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 يا به فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصر في الرياح والسحب المسخر بين السماء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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضائفه له عظافا كثيرا والله يقبد ويبسط وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم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 Wahai Ali yang Agung, Bismillahirrahmanirrahim. Aman Rasul bila Azza laillahi min Rabbihii wal Muaminun. Kullu aman bil Allahi wa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 Laha maa kasabat wa alaiha maa ktasabat Rabbna laa tukakhithna in nasina Au akhto'na Rabbna wala tahhmil alaihna Isra'an kama hamaltahu Ala al-lazeen min qabalina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 Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ مَن هُوَ بَتَغَا الْفِتْنَةَ وَبَتَغَا التَّأْوِيلَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلٍّ مِنْ عِنْدِ ربنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابَ رَبَّنَا لَا تُذِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابَ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 وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَاقُودُ الْنَارُ بسم اللہ الرحمن الرحیم Allah berkata, أنه لا إله إلا هو والملائك قَتَوَا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإسلام وَمَا اخْتَنَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَكْفُرَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ dan berkata kepada misterius dan mengatakan kepadaاء dengan najزا buying Wow dengan kekayaan Tu berlatih kepada 무엇 roda Tidak pada?. Tidak pada? وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتنزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إن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 بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ Innuhuhu menyherik bilahi, fadaharram Allahu alaihi al-jannah, fadaharram Allahu alaihi al-jannah, wa mawahul nair, wmaalil zalmin min al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 ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْدُنَا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 يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثم استوى على العرش يوش الليل النهار يطلبه حثيث والشمس والقمر حثيث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تذرؤا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمأا Inna rahmatallahi qariibun minal muhsineen Bismillahirrahmanirrahim Qaloo ya Musa imma an tulqi wa imma an na koon nahnul mulqin قال انقوا فلمما القوس سحروا اعينا الناس واسترهبوه واسترهبوه وجاؤوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق اصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وقلبو صاغرين وألقي السحر تساجدين وألقي السحر تساجدين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا جَاءَ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 بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل Salmin, illa khasara. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. al shayatin, thumma la nupdirannahum. ثم لَنُحَذِّرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّةٌ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَّةٌ ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين تقوى نذر الظالمين فيها جثيا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إنه لا يفلح الكافرون وقُرَّبِ فِرَ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُرَّبِ فِرَ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Bismillahirrahmanirrahim Inna min sulaiman, wa inna Bismillahirrahmanirrahim Alla ta'lu alayya wa muslimin بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيذا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد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 لا يستمعون إلى البلاء الأعلى ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخط فتفأت به شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون قغل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 في جنات وعيون يلبسون من صدوره واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم أذاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّ سِتًّا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُذَرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا يُظْلَمُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دائي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا, فانفذوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ Bagaimana dengan Allah, yang akan menakasak? Bagaimana dengan Allah, yang akan menerima kasih kepada anda? Bagaimana بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقلوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به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 وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَأُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَأُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ MINAL JINN YA'UDZUNU BIRJALIM MINAL JINN IFADUHUM RUHQA WA ANNAHUM DHANNU KAMA DHANN TUM AR-LAY WA ANNA LAMASANAS SAMAA A ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل له وثاءا احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى رُمَيَ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي صَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى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 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ ALAYSA ALLAHU BI AHKAMIL HAKIMIN Bismillahirrahmanirrahim QUL YA AYYUHAL kafirun LA A'BUDU MA TA'BUDUN WA ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس Ilahin min syirr al waswas khannas, al laziy waswas fi s-durin nafs, min al jannah wal nafs.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 saya berdoa dengan Allah dari syaitan yang terbaik من همزه ونبخه ونبثه تحصنت بذل العزة والجبروت واعتصمت برب الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير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 وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همذات الشياطين وأعوذ وأن يحضرون وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات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 Allah Ya Shifik, Allahumma Rabbul Nas, Azhi bil Bas, Ishfi anta Shafi, La Shifa an illa Shifa uk, Shifa alla yugadir sqa man, Allahumma Rabbul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 أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها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 بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المني نحتجب احتج وباسماؤه الحسنى كلها اعوذ من الابا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 دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي ألا صراط مستقيم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 إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا ذينا السماء الدنيا بذينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبأه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيشفيك